Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa Pada malam hari ini atau hari Jumaat tanggal 12 Jumada al-Ula 1443 Hijriah Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi mendengar langsung untayan ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kentus Al-Adani Hafizahullahu ta'ala wa ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya Untuk berbagi ilmu Dan kita pun bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama Kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi Untuk kita mendapatkan fadha'il ...keutamaan tolabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiin di Indonesia khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah SWT ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadarah semisal ini. Maka semoga... Hari ini dan ke depan, seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara tolabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah. Setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya. Dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah. Dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan uh, kesempatan yang mulia ini untuk fadilat syekhina Abi Muhammad Salah Tentush Hafizahullah Ta'ala. الى الشيخ بل يتفضل بارك الله فيكم ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغسر لكم ذنوبكم ومن يطه الله ورقبه فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه وأني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يذكر لنا اللقاء بكم رغم بعد المسافات الذي لم يؤثر إطلاقا على تقارب القلوب التي امتلأت بمحبتكم إخوان في الله في هذه البلاد الطيبة بلاد إندونيسيا وفي الأخر إخواني أتباع الثلث القالح في معهد من هذا الأثر. في مدينة جنبر الواقع في جاوى الشرقية أفض الله أهلها والقائمين على هذا المعهد وجميع إخواننا الثلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين كما أني والله لسعيد جدا لأن تواصلت معكم ولو بالاتصال ونرجو الله العلي القدير أن يسر لنا لقاء بكم مرات بعد مرات وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم ونشهد ملائكته الكرام ومن حضرنا من الإنس والجن وما شاء الله من خلقه أننا نحبكم في الله وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر إن ربنا سميع الدعاء أما بعد فيا إخوتاه سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله وله إما للمسلم في العالم أجل أئمة عوامير هذا الدين، وهم أهل ذلك وخاصته، ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع بن هادي بن محمد بن عمير المغلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما، حتى صارت محبته علامة على التلفية، وبغضه علامة على البذغية، وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل وعلامة أهل البدع الوقيعة في, أو الوقيعة في أهل الأثر وهذا الأثر صحيح أخرجه غير واحد منهم اللالكائي في شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وعليه فإن الإمام ربيعا فلمه الله وحفظه هو اليوم نحنة يمتحن بها فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة نسأل الله العظيم أن ينصر السنة به وأن ينصر به السنة ونصره بالسنة وأن يجعله غصة في خروق المرتدين أجمعين إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة إن شاء الله تعالى الأخ رويش يبدأ بالإملاء من هذا الموضوع فأقول إخواني في الله قد سبق أو كما سبق لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها حتى شكر لجهوده الملوك والثلاطين ورؤتاء الدول وما ثمار جهوده في بلاد الجزائر عنا ببعيدة فكم الله نفع الله بتلك النصائح الشباب الجزائري حتى انتهى ذلكم الشر الذي عطف بالجزائريين في حقبة التسعينات من القرن الميلادي الماضي ولله الحمد والمنة فهكذا هم الأئمة والعلماء يقفون فدا منيعا أمام الشرور فلا تنار المسلمين بسوء ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا وأن يجعله وأن يجعل فيه الخير والصلاة لكل من أحضر وأن ينفع هذا اللقاء في التعليف على جهودي ونصائح الإمام ربيع التي وجهها ويوجهها لكل الثلاثيين في العالم حرفا منه على جمع الكلمة على الحق ونختار من نصائحه الكثيرة المباركة إحدى كلماته التي نفع الله بها وأذكر في هذا الموضع أو أقرأ بعض ما ذكره رحمه وحفظه الله من تلك النصائح الطيبة المباركة وطيحة جعلها للسلفيين في فرنسا فنقرأ إن شاء الله تعالى ما يسر الله قال حفظه الله تعالى لقد أدرت أنا وأدرك غيري أن هناك تيارين قد ضربا الدعوة الثلاثية في صنينها تيار الشدة والإفرار وتيار اللين الزائد عن المشروع والتفريق وكلاهما قد أفخن فيها وكاد ان ياتي على على البقيه الباقيه من اهلها وان الله قد حرم كلا من الافراط والتفريط لما ينطويان عليه من الاضرار والشرور وشرع لهذه الامه وشرع لهذه الامه التوسط والاعتدال وذلك هو سراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه وفيه الخير كل الخير والسعادة كل السعادة والنجاة من المهالك ولما رأيت خطر هذين السيارين وجهت عددا من النصائح إلى الشباب السلفي في كل مكان فأرجو أن تلقى ترحيباً وقبولاً لذائخواننا وأبنائنا وأحبائنا السلفيين. لقد ضمنت بشدة تلك النصائح لحسن الشباب السلفي على نبذ كل أنواع الفرقة والاختلاف. على كل أنواع الفرق والاختلاف، وإلى التآخي في الله والتحاب فيه، وإلى الرفق لبعضهم البعض، وإلى الحكمة والموعظة الحسنة لمن يقع في خطأ، وإني لا أؤكد الآن أن تلك النصائح. وأحسهم على المبادرة الجادة الصادقة في نبذ الخلاف وأسبابه واستبداله بالوفاق والتآخي وآمص أنا وكل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها أن نسمع كل ما نصف إليه ونطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف النقيس ودفنه وإعلان المحبة والتآخي والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى والجد في نشر هذه الدعوة والبراز جمال عقيد جمالها عقيدة ومنهجا وأخلاقا أخي الذي يظهر لي أن هذه الاختلافات بينهم ليست في عقائد ولا في أصول الدعوة ولا في المنهج وإنما هو قيل وقال وخصومة وجدال في أشخاص بالغوا في تعظيمهم وهم لا يتجاوزون أن يكونوا من طلبة العلم أسأل الله أن يحقق ما نصب إليه جميعا من جمع كلمة السلفيين وتآلق قلوبهم وهذا انتهى كلامه رحمه الله حفظه الله نعم إخواني فهذا هو الإمام ربيع الذي تشرئب القلوب بحبه نفع الله عز وجل به نفعا عظيما وقد قمت بتفريغ كلمة أخرى قصيرة ألقاها حفظه الله وسدده مع تصرف يثير في بعض الألفاظ لغرض توضيح لما قد يشكل في فهمه حيث قال حفظه الله وأنا أناصح وأسعى وأسعى نعم فأقول انتها كلامه فأقول نعم والله إنا نشهد على حرص الإمام ربيع على النصيحة كيف لا وهو بذلك يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي انتلأ قلبه حرصا على المسلمين حيث قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من بين يدي الحديث فواه مسلم عن جابر فلقد فعى الشيخ حفظه الله ولا يزال يفعى بالنصح والتوجيه وطار يحمل هم هذه الدعوة في العالم كله فجزاه الله عنا خيرا ثم قال حفظه الله أعرف أنه مخطئ لا شك لكن أعالج أنا أ... يقول الذي يخط يعالج المريض إذا سقط نذهب به إلى المشفى لا نضغط عليه فنقتله ونقضي عليه انتهى فأقول نعم هذا الرفق من أئمتنا الذي ورثوه عن السلف وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق وهكذا هذا كما رواه أحمد عن عائشة وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما فواه وهو مسلم عن عائشة أيضا فالمخطئ يصبر عليه ويناطح ويعالج لا يعان عليه شياطين الإنس والجن لا يعان عليه عليه شياطين الإنس والجن وقد جاء برجل فكران الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فامر بضربه قال ابو هريره رضي الله عنه فمن يضاربه بيده ومن من يضربه بنعله ومن من يضربه بفوقه ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكون لا تكون عون الشيطان على أخيكم. أخرجه البخاري. فتأملوا يا إخوتي. كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جهاد المخطئ وهو من المسلمين أمر بأن يضرب الحد الشرعي أمر بأن يضرب الحد الشرعي حتى يكون علاجا له من خطيئته ويعينه على طاعة الله وفي نفس الوقت عالج من يقع منه أو قد يقع منه الشدة عالج من قد يقع منه الشدة الغير شرعية فنها عن إعانة الشيطان على هذا المط فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج فليس الخوارج يكثرون المسلمين بالكذائر ولا يغفرون لهم ما قنعوا، فهكذا هم الحدادية ثم قال حفظه الله تعالى هؤلاء الحدادية إذا جرح جرف صغير يهلكونه وإذا سقط لا يقوم يهلك أي عندهم وإذا تخيلوا أو افترأوا عليه أنه أخطأ فلا بد أن يقوم إسلامياً ولا ثلفياً ولا حتى إنسانياً هذا وحش منهج وحشي. يفترث الناس ظلما وعدوانا لا يفعله إلا أخذ الوحوش وأقذرها فهذا منهج مرفوض يا إخوة منهج أنشئ للتفريق والتمزيق سارك الله فيكم انتهى كلامه نعم إخواني في الله فالحدادية لسان حالهم يقول ويل لمن اخطأ لا نقبل فيه توبة ولا رجوع يا اخوتاه الشرع يحرص على التقويم واصلاح ما يمكن اصلاحه فديننا دين الرفق واللين ليست الدين الهدم والإصحاب ما دام أنه يمكن العلاج والشفاء من تلك الأمراض فتأملوا كيف صدر علماؤنا ومشايقنا الكبار على المخالفين ونصحوا لهم مراراً سنوات طويلة وهم يحاولون التقويم حتى يحصل الإياس من رجوعهم وتوبتهم فبعد ذلك يحذرون منهم ويحكمون عليهم بحسب مخالفاتهم فالرفق عباد الله من أجمل الصفات التي تحل بها هذا الإمام ربيع وإخوانه الأئمة النقاد ولقد صدق أبو الفضل العراقي الحافظ حيث أنشد قائلا لم أرى مثل الرفق في لينه لم أرى مثل الرفق في لينه أسرع للعذراء من خدرها أسرع للعذراء من خدريها، ما يستعن بالرفق في أمره، ما يستعن بالرفق في أمره، يستخرج الحيّة من جحريها، يستخرج الحيّة من جحريها، ومعنى هذا أن من استعمل الرفق. في معاملتي من يستحق الرفق، فإنه يكون أسرع من من المرأة البكر إذا أسرعت للاختفاء حياً من عيون الأجنبي، وهكذا يقتدر على إقناع المخالف، فيطيع. كما يصعب استخراج الحيات إن دخلت جحرها إن دخلت جحورها فالشيخ سلم الله وعفاه ووقاه كل سوء ومكروه اتصف بالرزق واللين مع من أخطأ فإن كان الخطأ في أسطول السنة وثوابت المنهج الثلفي كرر النصح والبيان مرارا حتى يحكم المخالف على نفسه ويأبى الرجوع بعد ذلك فيحذر منه ويحكم عليه بما هو أهله وأما إن كان الخطأ لا يتعلق بالأصول، فإنه يأمر بالرزق والنصح بحسبه، لكن إن لم يكن ثم خطأ، ولكن إن لم يكن ثم خطأ، وللأنحراف إلا في نظر بعض الناس، فحينئذ يأمر بالصلح والصبر على بعض بين البعض، وينبه المخالفين على أن هذا من عروض النفس وعمل الشياطين في التفريق بين الإخوة، ولذا تراه يكرر على أبنائه شباب هذه الدعوة بضرورة التتأخي. والصبر على بعضهم البعض ما دام أن ليس ثم أصول فافدة يدرج عليها أحد الطرفين ثم قال بعد الثاني وكل منهج يفرق ويمزق، فهذه علامة واضحة عليه كالشمس أنه منهج مبتدع. ومن شأن منهج السلف التجميع على الحق، جمع الكلمة ووحدة الكلمة. ومن شأن ومن شأن البدع. التفريق فإذا رأيت منهجا يصدع بالباطل ليس بالحق فهذا منهج باطل ومنهج مبتدع انتهى كلامه حفظه الله نعم إخواني جاء في المثل من لانت كلمته وجبت محبته من لانت كلمته وجبت محبته وكلنا إخوان في الله يعرف وربما يحفظ قول الله عز وجل واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان إلى أن قال الله عز وجل فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فالسحرة إخوان في الله يسعون إلى التفريق بين الزوج وزوجته وبين الأخ وأخيه وبين القريب وقريبه وهؤلاء الحجادية يفرقون بين الناس. انظروا إلى هذا الإثم العظيم الذي حصل عند هؤلاء الحدادية فإنهم يفعلون فعلا شنيعا فعلا خبيثا وهذا والله لا يذكرني بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير فذكر أحدهما فقال إنه, إنه كان يمشي بالنميمة فهذه النميمة أن ينقل الأول هو ينقل الرجل كلام الأول إلى الثاني بقصد التفريق والعكس نعم يفعل هذا الفعل من أجل التفريق فإخواني في الله الله عز وجل أمرنا بالتآخي ولا يخفاكم الآيات الواردة في هذا الباب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية فإن ضغي علينا إخواني أن نراعي هذا الأمر نراعي الائتلاف وننظر أن الله عز وجل أمرنا بهذا الأمر وينبغي علينا أن نراقب قلوبنا فإن الشيطان كثيرا ما يقذف في القلب أمورا ليست بواقعة وليست بصحيحة فينبغي علينا أن نراعيها هذا الأمر. ولا يخفاكم من رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم يجري من ابن آدم مجرى الدم فينبغي علمنا أن نضي على يجعل لنا على إخواننا شيء وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لقد خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يحرق على تضييق مداخل الشيطان وإننا والله لقد بلغنا ما وقع بينكم كما تألم كل الشيخ وذكرنا كلامه حفظه الله تعالى الذي قرأناه أنه قال وأنا آمر من كل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها إلى أن قال نتطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيد ودفنه واعلان المحبة والتآخي إخواني في الله ينبغي علينا أن ننظر إلى الغاية نحن كفريق يا إخوان نحن كفريق ينبغي أن تكاتف وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل إلى قومه وأمره أن يدعو إلى الله عز وجل وفوق هذا لم يجعله الداعي الوحيد بل جعل له وزراه وجعل له معينين بل لقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون له معينين وزراء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله من قبل إلا كان له حواريون وأصحاب فهؤلاء الذين يعينونه ويقفون إلى جانبه هم الذين نصر الله عز وجل بهم هذا الدين وقد قال صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وهو يخبر عن بعض جهات العون قال إني لا أجد نفس ربكم من قبل اليمن أي التنفيذ على المسلمين والإعانة فهذا هو المطلوب المنشود نتعاون على طاعة الله عز وجل نكون أخوة وننبذ ماذا الخلافات وننبذ كذلك أي شيء يتعلق بهذا الأمر ما دام ليس بيننا أصول فافدة ولا منهج منحرف وإنما قد تقع الخصومات في أمور شخصية هذه نضعها جانبا هكذا ينبغي أن نكون وقد حرف الشيخ حفظه الله في كثير من جلساته وهو ينافح ويفعى في لم الشمل وربما سمعتم أيضا بما وقع عندنا هنا في اليمن فكذلك ما وقع عندكم وقع عندنا والحمد لله أيضا تقاربت إن شاء الله تعالى القلوب وتركنا ذلك والحمد لله عز وجل فالسنة تجمع على الحق وعلى الصواب وأما البداع هي التي تفرق وهي التي تباعد بين القلوب ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن, أن يسمعنا كل خير عنكم وأن يوفق الجميع إلى التآخي والتحابب وترك الخلاف الذي لا لا يأتي إلا بشر فأسأل الله سبحانه في عليائه أن يجمع القلوب وأن يوحد الكلمة وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه وإننا وإننا نحبكم في الله ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى إن ربنا سميع الدعاء ولعلنا نكتفي بهذا القدر وأفضق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد إزاق الله خير شيخنا حبكم الله فيما أحببتنا فيه أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل Hati kelima nafiga kita Salafin di Indonesia awal, dan untuk semua Salafin di seluruh dunia. Jadi, Dia adalah Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Pemberi. Demikianlah yang kami tanyakan kepada-Nya. Semoga Allah Membuat kata ini menjadi penyatuan kata-kata Salafin di Jadilah Allah di mizan kesanatikum, ubarak Allah di kum. Amin. Allah barik. Salamannya di baki al Mashayikh di Aden. Nama sih. Ya Allah. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sih. Allah barik. Nama sih. Ya Allah. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sih. wabarakatuh. Nama sih. Abi Muhammad Salah Kandosh Al-Adani Hafidhahullah Wara'ah min kulli suin wa makruh Telah selesai Menjelang waktu isya ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan apa yang kita Dengar bersama ilmu yang Bermanfaat yang menambah Iman kita dan taqwa Kita serta amal soleh Serta menjadi sebab Ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. InsyaAllah selepas sholat isya' biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustazuna, Al-Ustaz Ruayfi' Hafidhullah Ta'ala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua biiznillah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.